جميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 ومن الذين اطمئن ماتهاون به علينا مصائب الدنيا ومتعن اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل يا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار بصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة, والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وافتح قلوبنا لمسامع ذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل وإخلاص العمل يا رب العالمين اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والقصد في الفقر والغنى ونسالك اللهم نعيم لا ينفد وقره عين لا تنقطع ونسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أم والأبوات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 وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وارحم من كان معنا في الأعوام الماضية يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين اللهم واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها ومشائخها وولاة أمرها اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وسدده في أقواله وأفعاله وأعماله يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرافتك بمن أملك من الذي سألك فحرمته ومن الذي ارتجأ إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطرته إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل لك عندها صبرنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك إلهنا إلهنا وخالقنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رَجَعْنَا إِلَيْكَ قَبِلْتَنَا عِلْمُكَ فِينا سَابِقٍ وقضاءك بنا مُحيط وأمرك علينا نافِق اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تُعْتِقَ رِقَابَنَا مِنَ النَّارَ نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك بأيدٍ مرتفعة نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأيد مرتفعه وقلوب خاشعه وأعناق خاضعه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب, إنك عفو تحب يا ذا الجلال والاكرام أن تُعْتِقَ رِقَابَنا ورِقَابَ آبَائِنا وأمَّهاتِنا وإخوانِنا وعُلمائِنا ومشائِخِنا ومن أحبَّنا فيك ومن أحبَبْناه فيك يا رب العالمين اللهم يا من فتح بابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين اسالك يا رب العالمين ان تغفر لنا وان تعتقنا من النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا, ما بسوء ما عندنا ها نحن ببابك واقفون ولعدامك مشتاقون ولي جناتك راجون ولي ثوابك هذه ايدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباها لم تسجد لي هذه نواصينا الخاطئه بين يديك وامورنا لا تخفى عليك نسالك يا رب العالمين الا تفرق هذا الجمع الا بدم مقفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مجرور وتجاره لن تبور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات وثبِّتنا، وثقِّل ميزاننا، وارفع درجاتنا، وتقبَّل صلاتنا، واغفِر خطايانا ونسألُ كالدرجات العُلا من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العُلا من الجنة يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء أن عليك انت كما افنيت على نفسك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر